فنحن مع الدرس ال106 من شرح المنظومه السفارينية في عقيده اهل الاثر اي عقيده اهل السنه والجماعه ولا زلنا يعني في باب السمعيات ولا زلنا ايضا نتكلم في علامات الساعه وقلنا سابقا بان علامات الساعه تنقسم بحسب الاستقرار إلى ثلاث أقسام قسم وقع وقسم لا زال يقع وقسم لم يقع وكلامنا في علامات الساعة التي لم تقع وهي العلامات الكبرى وكنا قد ابتدناها بخروج المهدي ووصلنا في الدرس الماضي إلى الكلام وصلنا في الدرس الماضي إلى الكلام عن طلوع الشمس من مغربها عن طلوع الشمس من مغربها وقلنا بان العلامه الثامنه هي علامه طلوع الشمس من مغربها وقلنا بان الشمس والقمر كلها ايات مسخرات من ايات الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ونعلم كلنا ان الشمس تطلع دائما من مشرقها الا ان الله عز وجل في اخر الزمان يجعل الشمس تخرج من مغربها او تشرق او تظهر من مغربها بدل ان تشرق من جهه المشرق وفي تلك الساعه لا يقبل الله عز وجل توبه تائب لا يقبل الله عز وجل توبه تائب ابدا وقلنا بان الناس على ثلاثه اقسام منهم مؤمن على المعصيه يعني مؤمن صاحب معصيه وهذا صاحب المعصيه ان اراد ان يتوب فان الله عز وجل لا يقبل توبته كذلك الكافر والمرتد إذا أراد أن يسلم فإن الله عز وجل لا يقبل توبته أي عن المرتد ولا يقبل إسلام الكافر الأصلي أما المؤمن صاحب المعصية فإن الله عز وجل لا يقبل توبته لكن ينفعه أصل إيماني النوع الثاني من المؤمنين الذي ذكره أهل العلم هو المؤمن المخلط المؤمن المخلط الذي عنده بعض الطاعات الذي عنده بعض الطاعات فان الله عز وجل يقبل منه ما كان يؤديه من الطاعات قبل ظهور الشمس من مغربها ظهور الشمس او طلوع الشمس من مغربها فالله جل وعلا يقبل ما كان يفعله من الطاعات مثاله لو قلنا صلاه الضحى كان يصلي صلاه الضحى الله جل وعلا يقبل منه صلاه الضحى لو اداها بعد طلوع الشمس من مغربها لكن لو كان لا يقوم الليل كان لا يقوم الليل مثلا قبل طلوع الشمس من مغربها فاراد ان يقوم الليل فان الله عز وجل لا يقبل منه عباده لم يكن يؤديها قبله ذلك لم يكن يؤديها قبله ذلك والنوع الثالث هو المؤمن المحسن الذي كان يؤدي الطاعات قدر ما استطاع فهذا الله جل وعلا يقبل منه صيامه ويقبل منه قيامه ويقبل منه قراءته فالحاصل ان المؤمنين على ثلاثه اقسام كما قال اهل العلم قسم اصحاب معصيه ولا يؤدون من الطاعات يعني الا المفروض عليهم وهو الايمان الذي المنجي والقسم الثاني وهم المخلطون فهؤلاء يقبل الله عز وجل منهم طاعاتهم التي كانوا يؤدونها ولا يقبل منهم ما لم يكونوا يؤدوه قبله طلوع الشمس المغربيه القسم الثالث وهم المحسنون فالله جل وعلا يقبل منهم كل افعالهم التي التي يؤدونها التي كانوا يؤدونها قبله ذلك قبل ذلك ايضا ذكرنا ان يعني الشمس يعني قبل ان تشرق او تو تطلع من مغربها يبقى الليل ليلتين يعني لا تشرق الشمس او لا لا تشرق الشمس ليلتين ثم بعد ذلك تخرج في اليوم بعد الليلتين تخرج من مغربها ليله واحد او يوما واحدا ثم تعود وتغرب وتعود من مشرقها وتعود من مشرقها وكل ذلك بقدره الله جل على القائل للشيء اذا اراده كن فيكون القائل للشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون يعني وصلنا يعني الى الكلام عن الايه التاسعه وهي خروج الدابه الارض خروج دابه الارض واليها اشار الناظم بقوله عليه رحمه الله كذات اجياد على المشهوري واخر الايات قال كذاتي اجاد على المشهور لماذا يقولون عن خروج الدابه او يصفونها بذات اجاد معروف ان ذات اجاد معناها صاحبه اجياد فما هي اجياد اجياد يا اخواننا هي منطقه في مكه وارض في مكه او جبل موجود في مكه وقيل بانها سميت بذلك لانها كانت موضع خيل تبع كانت موضع خيل تبع فهكذا قال يعني بعض اهل اللغه لكن يعني كما ذكر الامام السفاريني بان ذات الجاد سميت نسبه الى خيل تبع وجياد تبع يقول هذا الكلام فيه نظر فيه نظر لان الحكيم الترمذي روى عن عباس رضي الله عنهما لما ادنى الله لابراهيم واسماعيل برفع القواعد من البيت قال الله تبارك اسمه اني معطيكما كنزا ادخرته لكما ثم اوحي الى اسماعيل ان اخرج الى اجاد انخرج الى اجاد فادع ياتك الكنز فخرج الى اجاد ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز فالهمه الله الدعاء فلم يبق على وجه الارض فرس الا جاءته وامكنته من ناصيتها ودللها له ودللها له فذات اجياد يعني كانت يعني سابقه على قوم تبع وكانت في ايام ابراهيم عليه السلام كانت من ايام ابراهيم عليه السلام وبعضهم يقول يعني سمي الذات ايضا اجياد يعني تاكيدا معنا ثلاث تسميات اجاد ل لوصول الخيل الجياد اليها هذه المنطقه كان فيها الخيل الجياد فيها وهي التي يعني ذللت لاسماعيل عليه السلام قال كذاتي اجياد على المشهور على على المشهور لماذا قال المشهور لان هنالك خلاف في مكان خروج او من اين تخرج الدابه واشار بهذا الكلام الى حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال تخرج دابه الارض من اجياد تخرج دابه الارض من اجاد فيبلغ صدرها الركن اليماني ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابه ذات قوائم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه انه راه النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي تخرج منه الدابه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الشعب شعب اجاد بئس الشعب شعب اجاد قالها مرتين او ثلاثه قال وما ذاك يا رسول الله قال تخرج منه الدابه فتصرخ ثلاثه صرخات فيسمعها من في الخاصفه هذا الحديث رواه الطبراني في الاوسط رواه الصابراين في الاوسط ايضا في حديث وريده رضي الله عنه قال لها بي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى موضع قريب بالباديه من مكه فاذا بارض يابسه حولها رمل فقال صلى الله عليه وسلم تخرج الدابه من هذا الارض من هذه او من هذا الموضع تخرج الدابه من هذا الموضع فالقول الناظم كذاتي اشاد اجادا على المشهور يبين ان في المساله خلاف وحقيقه ان في المساله خلاف بين العلماء في المحل الذي تخرج منه الدابه واشهر هذه الاقوال القول الذي اشار اليه الناظم اي الامام السفاريني الامام السفاريني الامام السخاوي عليه رحمه الله والحافظ السخاوي قال وخروجها في اخر الزمان من مكه اما من صدع الصفا وبه جزم غير واحد او من المروه أو من شعب أجياد أو من بعض أو دية تهامة أو من وراء مكة أو من مدينة قوم لوط أو من مدينة قوم لوط وقال بعضهم يعني إن أول خروجها يكون من أقصى اليمن من أقصى اليمن واستنادا إلى حديث رواه الحاكم في مستتركه عن أبي الطفيل عن أبي السريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون للدابة ثلاث خراجات في الدهر تخرج في أول مكة خرجت في اقصى اليمن منتشرا ذكرها بالباديه ولا يدخل ذكرها القريه يعني مكه ثم تمكث زمانا طويلا تخرج خارجه اخرى دون تلك فيعلو ذكرها فيعلو ذكرها في اهل الباديه ويدخل ذكرها القريه ثم بينما الناس في اعظم المساجد حرمه واحبها الى الله واكرمها على الله يعني بذلك المسجد الحرام لم يروعهم الا وهي في ناحيه المسجد من الركن الاسود وباب بني مخزوم فيرفض الناس عنها وتثبت عصابه من المسلمين عرفوا انهم لن يعجزوا الله فتنقبض على عن راس او تنفض على الراس التراب فتجدون وجوههم كحتى كأنهم الكواكب الدريه حتى كأنهم الكواكب الدريه وبعض العلماء يعني جمعوا بين هذه الروايات المذكوره عن النبي صلى الله عليه وسلم بان للذابه ثلاثه خروجات في بعض خروجاتها تخرج من مدينه قوم لوط ويصدق عليها انها من اقصى الباديه وفي بعضها تخرج من بعض اوديه تهامه ويصدق عليها انها من وراء مكه وانها من اليمن لان الحجازه يمانيه ومن ثم قيل الكعبه يمانيه الحجاز عند بعض العلماء يمانيه الحجاز يمانيه قالوا المره الثالثه تخرج من مكه وهي من كبرها وعظم جستها وطولها يمكن ان تخرج ما بين الصفا والمروه وهنالك يعني كلام طويل في عظم هذه الدابه لاتغلب ما روى في صفه هذه الدابه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الاكثروه يعني اكثرها احاديث ضعيفه رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يعني نقول بان خروج الدابه ثابت في كتاب الله جل وعلا وثابت في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما الكتاب فقول الله جل وعلا في سوره النمل قال الله جل وعلا واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم اننا اذا كانوا باياتنا لا يوفون هذه يعني الايه ذكرت وتكلمت عن الدابه اما الاحاديث يعني منها ماذا اثرناها لكم وكذلك حديث ابو هريره ايضا الذي ذكرناه لكم قال تخرج دابه الارض من اجياد فيبلغ صدرها الركن اليماني ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات قوائم أيضا أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصى موسى فتجد وجه المؤمن بالعصى وتخطم وأنف الكافر بالخاتم حتى أصبح ان اهل الخوان يعني الطعام لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر يعني هم جالسون لا يخاطب يقول له يا سعاده المفتي واذا كان مفتي وكان كافر يقول لا يقول يا سعاده المفتي يقول يا كافر وهذا يقول يوم من خلص انتهى ما في مجال يقول تكفرني او لا تكفرني انت تكفيري او لست تكفيري كما سنذكر لكم طابعه موجوده وكتابه موجوده على وجه كل انسان المؤمن وجهه يشرق ويكون وجهه كالكوكب الدري والكافر وجهه يصبح أسود ويكتب في جبينه كافر فإذا جلس ويقول له يا كافر فقط وذاك يقول له يا مؤمن انتهى يعني ليس هناك مجال للجدال وليس هناك مجال للنفاق والمناورة كما يحصل مع مرتدي هذا الزمان ايضا اخرج الامام احمد من حديث ابي امامه رضي الله عنه مرفوعا تخرج الدابه فتسم الناس على خراطيمهم على انوفهم ثم يعمرون فيكم ثم يشتري الرجل الدابه فيقول مما اشتريت فيقول من الرجل المخطئ يعني اشترى شيء يقول مما يعني من الرجل الكافر يعني اشتريت الدار اشتريت الدابه اشتريت السياره من الرجل الكافر ايضا يعني هنالك يعني بعض الروايات عن الشيعة نعقب عليها من باب الفائده مما يروى عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قيل له ان اناسا يزعمون انك دابه الارض شيعة في اخر الزمان يزعمون ان علي رضي الله عنه هو دابه الارض يعني هو الذي ذكره الله عز وجل في القران فقال والله ان ان الدابه او ان لدابه الارض ان لدبت الالغريشا وزغبا وما لي ريشا ولا زغب وان لها حافرا وانها لا تخرج حصر الفرس الجواد ثلاثا وما خرج ثلثها وفي الميزان حافظ ذهبي يقول عن جابر الجعفي انه كان يقول دابه الارض علي ما بيطالب كان يقول وهو رجل شيعي كان يقول دابه الارض اذا فتحتم في تفاسير الشيعة وا فانكم تجدون انهم يتكلمون عن دابه الارض بمن هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولذلك يعني كانوا يقولون وهم منهم جابر الجعفي يقول دابه الارض علي بن ابي طالب للامام الذهبي عليه رحمه الله قال وكان جابر الجعفي شيعيا يرى الرجعه اللي نسميها الرجعه يرى الرجعه لانه اصل الرجعه كما ذكرنا لكم حينما تكلمنا لكم عن الفرق من تكلم فيها المختار الثقف المختار الثقفي واصل هذه الكلمه انهم حينما ارادوا ان يقاتلوا المسلمين قال لهم انكم غدا منتصرون انكم منتصرون على جيش المسلمين ففي اليوم الثاني لما انهزموا يعني راجعه واصحابه فقال ان ربكم قد بدا له يعني راي اخر الله الموضوع اخر اقصد قضيه الرجعه غير البداه قضيه الرجعه لكن اذكر لكم هذه القصه فا يعني هم دائما اصول قصصهم ترجع الى اليهود ترجع الى انهم قد وقعوا في مازق فيبررون لانفسهم فلما هزمهم يعني المسلمون فقال يعني للمختار الثقفي لاصحابه ان ربكم قد بدا له قد بدا له يعني غير راي كما الانسان في هذا الزمان يبني بيتا بعد ان يبني بيتا يقول لو ان يعني كبرت هذه الغرفه لو انني وضعت المطبخ في هذا المكان لو انني بدي يعني يبدو له غير ما كان يريد ان او ما كان قد فعله فقال لهم ان ربكم قد بدلكم فالشيعة كما ذكرنا لكم في أو اوائل الدروس انهم يرون البداه يرون البداه كذلك يرون مساله الرجعه يرون مساله الرجعه فيقولون بان علي رضي الله عنه سيرجع سيرجع في اخر الزمان ويكون على صوره الدابه ويدمغ الناس مؤمن كافر المطالب منهم من هو المؤمن عندهم ومن هو الكافر الروافض يقسمون الناس الى قسمين شيعة يعني شيعة معناها انصار الشيعي معناه المناصر وقال قال, قال الذي من شيعتي فاستنصره الذي من شيعتي على الذي من عدوه فالشيعة اصلهم من المشايعه ومن المناصره فهم يقسمون الناس الى قسمين شيعة ونواصب ما معنى النواصب كل من لم يكن شيعي فهو ناصبي معنى انه مناصب العداء لعلي رضي الله عنه فيقولون في اخر الزمان يعني يخرج علي رضي الله عنه فيدمغ الشيعي يدمغه بانه مؤمن ويدمغ السني الذي يقول عنه بانه ناصبي يدمه رافضي وهذا الكلام هو كلام يعني شيخي مجابر الجعفي فالامام الذهبي عليه رحمه الله يقول وكان جابرها الجعفي شيعيا يرى الرجعه يرى يعني عليا يرجع الى الدنيا الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله قال ما لقيت احدا اكذب من جابر الجعفي اخواننا يعني الان بعض الناس قد ترون يعني كذابين كبار في على تويتر كذلك يعني في في تلك الفتره من الزمن كان هنالك ايضا كذابين ابو حريفه عليه رحمه الله يقول ما لقيت احد اكذب من جابر الجعفي ولا افضل من عطاء من ابي رباح وقال الامام الشافعي اخبرني سفيان بن عيينه قال كنا في منزل جابر الجعفي فتكلم بشيء فتكلم بشيء قال فنزلنا خوفا ان يقع علينا السقف يعني يعني من شده كفره او من شده الكذب الذي كذبوا الله عز وجل ماشي يقول الامام الشافعي رحمه الله نزلنا برؤوسنا خشيه ان يقع علينا السقف من من فوقنا العلماء عليهم رحمه الله يعني تكلموا يعني كما ورد في الاحاديث ان مع الدابه عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاه والسلام وتنادي بأعلى صوتها صوت عالي ماذا تقول ان الناس كانوا باياتنا لا يقينون ان الناس كانوا باياتنا لا يقينون وتسم الناس المؤمن والكافر فاما المؤمن فيرى وجهه كانه كوكب دري ويكتب بين عينيه مؤمن يكتب بين عينيه مؤمن واما الكافر فتنكتب بين ات تنكت بين عينيه نقطه سوداء ويكتب بين عينيه كافر فلا يبقى مؤمن الا نكت في مسجده يعني في مكان سجوده في مسجده بعصا موسى نكته بيضاء فتفشو تلك النقطه حتى يبض لها وجهه يبض لها وجهه ولا يبقى كافر الا نكت في وجهه نقطه سوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النقطه حتى يسود لها وجهه حتى يسود لها وجهه وفي روايه فتلقى المؤمنه فتسمه من الوسم يعني في وجهه نقطه فيبيض فيفي فيفي فيبيض لها وجهه وتسم الكافره نقطه يسود او يسود لها وجهه يسود لها وجهها ايضا في روايه اخرى فتجد وجه المؤمن بالعصى وتختم الانف الكافر بالخاتم حتى اهل الخوان لا يجتمعون فيا يقولون لهذا يا مؤمن ولهذا يا كافر ويتعوذ بعض الناس من هذا الصلاه يعني حينما يرون الدابه اتيه يكبر ويقول الله اكبر يعني حتى يظن بانه اذا صلى ان الدابه سذا تلقوا تماما كما يحصل في هذا الزمان في مناطق الحروب او اذا وقع الكفار في ايدي المسلمين تجده يبدا بالصلاه ويتوضا ويقرا القران والرجل يصبح على عباده ويصبح على طاعه هذا الكلام يعني قد يخدع المؤمنين ببعض هذه المسائل من بعض الناس فحينما تاتي الداله ياتي بعض المنافقين وهذا يفعلون او الكفار فيصلون حتى تتركهم الدابة ويظنون بأن الدابة لن تميز بينهم وبين المؤمنين ففي الحديث قالوا يتعوذ بعض الناس منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي فيقبل عليها يتوجه يعني يلتفت إليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويستحبون في الأمصار ويستحبون يعرف المؤمن والكافر وبالعكس حتى ان المؤمن لا يقول الكافر يا كافر اقض حق حق يا كافر اقضي حقي وتستقبل المشرق فتصرخ صرخه تنفذها ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخه تنفذها ثم المغرب واليمن كذلك ثم المغرب واليمن كذلك أيضا هناك حديث يعني عليه كلام من بعض العلماء وفيه يعني بعض أهل العلماء يعني ضعفوا هذا الحديث لكن سنذكره لكم لأن للعلماء كلاما على المسألة التي سنذكرها منها ما أخرج بن عيم محمد في الفتن والحاكم في المستدرك علي المسعود رضي الله عنه قال لا يلبثون يعني الناس بعد يأجوج ومأجوج حتى تطلع الشمس من مغربها وجفت الأقلام وطوية الصحف ولا يقبل لأحد توبة ولا يقبل لأحد توبه ويخر ابليس ساجدا ينادي الهي مرني اسجد لمن شئ الهي مرني اسجد لمن شئ وتجتمع اليه الشياطين تقول يا سيدنا الى من نفزع فيقول انما سالت ربي ان ينظرني الى يوم البعث فانظرني الى يوم الوقت المعلوم فانظرني الى يوم الوقت المعلوم قد طلعت الشمس من مغربها فهذا يوم الوقت المعلوم وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل هذا قريني صوروا يا إخوان يعني الكافر يصبح معروف والمؤمن يصبح معروف والشيطان أو القرين يظهر والشياطين تظهر حتى يقول الرجل هذا قريني الذي كان يغويني فالحمد لله الذي يظهر اخزاه ولا يزال ابليس ساجدا باكيا حتى تخرج الدابه فتقتله وهو ساجد تقتله وهو ساجد بالطبع العلماء يعني لهم يعني كلام على هذا الحديث معلوم ان يعني صنعه الحديث يعني هي صانعه يعني واسعه جدا فما تراه انت ضعيفا قد يراه غيرك صحيحا بحسب اختلاف القواعد التصحيح وقواعد التضعيف والكلام في التجريح والكلام في التعديل وبحسب يعني سعه علم المحدث يعني في هذه المواضيع واطلاعه فقد يرى يعني بعض المحدثين يلا ضعف هذا حديث لكن غيره قد يرى صحه هذا الحديث وبالتالي انبنت احكام على هذه المسائل يعني هذا الحديث يعني قد ضعفه او يعني جمع من اهل العلم لكن يعني من صححه هو يعني رأى أن تفسير قول الله جل وعلا قال أنظرني إلى يوم بعثوه قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال هذا يوم الوقت المعلوم قالوا من مكر إبليس وخداعه أنه أراد أن لا يموت أراد أن لا يموت فقال لرب العزة جل وعلا أنظرني إلى يومي يبعثون فأنظره الله عز وجل إلى هذا اليوم وهو الوقت المعلوم وهو الوقت الذي تقرج فيه الدابة فيسجد لله جل وعلا لانه يعلم بان نهايته قد حلت تماما كما قال لو جل وعلا فإذا كما قال حتى اذا حضر احده الموت قال ربي ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما ترك فاجاب كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فابليس حين لا يحس بدنو الاجل يسجد لله جل وعلا ويقول ربي مرني اسجد لمن شئت من خلقك فتاتي هذه الدابه فتقتل ابليس فنصحح هذا الحديث يقول بان ابليس عليه لعنه الله يعني يموت في تلك اللحظه يموت في تلك اللحظه ثم يبعث مع من يبعث يوم القيامه وهم لم يصحح هذا الحديث يقول بان ابليس يموت يعني قبله ان نشرب بعد ذلك يكون يعني يخرج ابليس عليه لعنه الله ايضا يعني العلماء يعني مختلفون في هذه الدابه فبعضهم يقول بان الدابه هي الجساسه الدابه هي الجساسه في الذي ذكرناها لكم في حديث تميم الداري حينما يعني نزلوا في احدى الجزائر اي احدى الجزر فوجدوا دابه عظيمه شعر لا يعرف وجهها من قفاها فسالتهم و كلمتهم وبعضهم كابن عباس رضي الله عنهما يقول بان الدابه هي الثعبان الذي كان في بئر الكعبه فاختطفه العقاب حين ارادت قريش القريش بناء البيت وان الطائر حين اختطفها القاها بالحجول وفي التمهيد لابن عبد البر عن عمرو بن دينار انه رمى بها في اجاد فالتهمتها الارض فهي الدابه التي تخرج تكلم الناس وتخرج عند الصفاء فالمهم يعني في هذا الموضوع ان الله عز وجل يخرج في اخر الزمان دابه سواء كانت الجساسه او كانت افعى او كانت حيه او كانت فرس او كانت آآ آآ طائر المهم في هذا الموضوع ان من هذه الايات انه ستخرج دابه ستخرج دابه ونحن ناسنا معنيين بنوع هذه الدابه وهنا نتكلم معكم ان شاء الله في العلامه الاخيره وهي العلامه العاشره وهي خروج اا خروج النار التي تحشر الناس من الى ارض المحشر فالناظم عليه رحمه الله قال واخر الايات يحشر النار كما اتى في في محكم الاخبار واخر الايات حشر النار كما اتى في محكم الاخبار فهي اخر الايات العظام والعلامات الجسام حشر النار آه للناس في من المشرق الى المغرب ومن اليمن الى مهاجر ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومهاجر ابراهيم كلكم تعرفونها هي بلاد الشام كما اتى ذلك مصرحا به في محكم الاخبار وفي صحيح الاثار كما سنبين لكم إن شاء الله لكن بعض الناس قد يتساءل ويقول في قول النظم وآخر الآيات مصادمة للحديث الصحيح والخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صريح عن سيد البشر وخلاصة العالم وأصدقهم ومحمد صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه والنسائب في سننه عن أنس المالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم اما اول اشراط الساعه فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب اول اشراط الساعه وهنا قلنا بانه اخر او قال الناظم بانه اخر ايات خروج النار وهذا الكلام صادم لهذا الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يعني تق يعني الاعجاب الامام السطرين عليه رحمه الله بما حاصله قال يعني تقدم في حديث حذيفه بن اسيد الغفاري انه صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعه حتى ترى قبلها 10 ايات حتى ترى قبلها 10 ايات فذكر الدجاله والدخانه وذكر الدالهه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وطلوء شمسي او طلوع الشمس المغربيه وخروج جوج معجوج وثلاثه كسوف كسف بالمشرق وكسف بالمغرب وكسف بجزيره العرب قال واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم وفي لفظ ان الساعه لا تكون حتى تكون عشر ايات فعدها وفي اخرها نار تخرج من قعر عدن ترحلوا بالناس من قاري عدن ترحلوا بالناس الان عقاله شعبه تنزل معهم اذا نزلوا وتقيلوا معهم حيث قال رواه مسلم في صيب عد الطرق ايضا رواه الامام احمد واصحاب السنن اربعه هذا الحديث يعني والاحاديث السابقه جمع بعض العلماء بينها بان اخريه خروج النار باعتبار ما ذكر معها من الايات باعتبار ما ذكر معها من الايات واوليتها بانها من اول الايات التي لا شيء بعدها من امور الدنيا لا شيء بعدها من امور الدنيا اصلا بل يقع بانتهاء النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها فانه يبقى بعد كل شيء ايه منها اشياء من امور الدنيا الكلام يعني كما ذكر العلماء كما ذكرنا لكم يقولون بان المعنى بان الايات منقسمه الى قسمين الايات الكبرى مقسمه الى كم قسم مقسمه قسمين قسم تقوم يعني يخرج مثلا الدجال ويبقى شيء من امور الدنيا ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام ويبقى امر من امور الدنيا فاذا اعتبرنا اذا اعتبرنا المساله خروج النار في اخر الزمان بالنسبه الى الى التي قبلها هي اخر الايات واذا اعتبرناها بانتهاء انه ليس لي لا يبقى شيء من الدنيا بعدها فهي اول الايات التي لن يكون بعدها شيء من امور الدنيا نعيد في هذا الموضوع هنالك احاديث ذكرت بانه خروج النار هو اخر ايه من الايات الكبرى اخر ايه من الايات الكبرى وهنالك احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اهل العلم صحيحه صريحه بانها اول الايات اول الايات يا اخوان الايات تنقسم الى قسمين قسم تشارك امور الدنيا وتبقى امور الدنيا مستمره يعني الحين بننزل عيسى عليه السلام تقوم خلافه حينما ينزل الدجال ايضا يقتل وينزل عيسى عليه السلام حينما يخرج جوج ومجوج ويقتلههم الله عز وجل تمطر الدنيا وتعيد الارض بركتها فخروج النار بالنسبه الى ما اختلط بامور الدنيا هي اخر ايه لكن بعد خروج بعد خروج النار بعد خروج النار لن يكون هناك يعني صلاح من امر الدنيا فهي اول ايه من ناحيه فساد الدنيا فلن يقوم للدنيا قائمه بعد خروج النار فهي باعتبار اول ايه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هلاك الدنيا تبقى الدنيا مستمره لكن الدنيا تكون قد يعني انتهت لكن هي اخر ايه بالنسبه لصلاح بما اختلاف مسائل الدنيا يعني ال10 او التسع ايات التي قبلها يكون هنالك حياه للناس ويكون هنالك سعاده ويكون هنالك خلافه ويكون هنالك قتال بين الاسلام والمسلمين فهي تكون اخر ايه بالنسبه الى امور الدنيا وتكون اول ايه للمرحله القادمه للمرحله التي بعدها يعني الدنيا تمر بمرحلتين او الايات تمر مرحلتين مرحله تسع ايات في هنالك نصر للمسلمين وهنالك قتل للكفار وهنالك مرحله اخرويه تكون الدنيا في خراب فهي اول الايات بالنسبه لخراب ماذا بالنسبه لخراب الدنيا بالنسبه للخراب الدنيا فتخرج النار فتحشر الناس الى ارض المحشر ايضا ذكر السخاوي وذكر غيره من العلماء بان النار ناران بعضهم جمع بين احاديث قال النار ناران احداهما تحشر الناس من المشرق الى المغرب والثانيه تخرج من اليمن فتطرد الناس الى المحشر فتطرد الناس الى المحشر الذي هو ارض الشام قال فلعل احدى النارين في اول الايات والاخرى في اخرها وحين اذا فلا حاجه الى الجمع الذي ذكره يعني بعض العلماء قال وان لم يكن في علم الله الا نار واحده يعني اذا كانت الحديث كلها تتكلم عن نار واحده فالجمع الذي ذكرناه وهو باعتبار النار بالنسبه لامور الدنيا وحال صلاح الدنيا هي اخر الايات و باعتبار فناء الدنيا ونهايتها للزوال فتكون هي اول ايات زوال الدنيا هي اول ايات زوال الدنيا فهذا يعني وجه الجمع عند العلماء في هذا الموضوع ففي الاحاديث قال تخرج نار من قعر عدن ترحل الناس الى المحشر وفي حديث نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب فتحشرهم وتسوقهم من بلاد اليمن والى بلاد المغرب والبلاد المغرب كما هو معروف فهي بلاد الشام وبالنسبه الى اهل مكه فيقولون عن عن بلاد الشام يقولون عنها بانها بلاد الغرب ولذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال لا يزال اهل الغرب لازال اهل الغرب عدوهم قاهرين من هم اهل الغرب هم اهل الشام هم اهل الشام فعدن معروفه يعني هي من بلاد اليمن وبناها يعني كما يقال يعني بعض الامراء فقالوا عدن بوزن او لا نتكلم عنها اقصد عن ابيان ابيان عدن ابيان هي تعطو تطلق على اسم الملك الذي بناها من ملوك حمير رجل اسمه ابين ابين عدن يعني ايش ملك عدن ملك عدن فهذه المنطقه يعني التي قريبه من عدن هذا رجل اسمه كان اسمه ابين اسمه ابين وبعض العلماء يقولون بانه يعني كلمه يعني ابين يعني يعني معناها يعني صاحب ابين يعني ابين معناها بمعنى كلمه صاحب عدل صاحب عدل ايضا يعني اخرج الامام احمد اليعاني ابن عمرو رضي الله عنهما ستكون هجره بعد هجره فخيار اهل الارض الزامهم مهاجر ابراهيم عليه السلام يعني الذين لا يتركون الارض الشام ويبقى في الارض شرار اهلها تلفظهم ارضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القرده والخنازير تبيت معهم اذا باتوا وتقيلوا معهم اذا قالوا وتاكل من تخلف فتاكل من تخلف ايضا يعني اخرج الامام احمد والترمذي وقال عن هذا الحديث صحيح عن ابن عمرو ايضا رضي الله عنه رفعه عن تخرج نار من حضره موت او بحضره موت قبل يوم القيامه تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام عليكم بالشام ايضا اخرج يعني البغوي وابن حبان قالوا وش كون تخرج نار من حبس سيل تسير سيرا بطيئه الابل تسير بالنهاري وتقيم بالليل تغدو وتروح يقال غدت النار ايها الناس فاغدوا قالت ايها الناس ثقيل راح راحت النار ايها ايها الناس فاروحوا من ادركت واكلت يعني من لحقتها من الناس تاكله هذه ان ايضا يعني هنالك تتم يعني اتكلم عنها الامام السفاريني عليه رحمه الله انه يعني ثبت بالسنه الصحيحه ان اهل ان اهل الارض يكثرون ويعبدون الاوثان يكثرون ويعبدون الاوثان وانه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق فقد اخرج الامام احمد ومسلم الحديث عن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء بعد موت عيسى عليه السلام ريح بارده من قبل الشام فلا تبقي على وجه الارض احدا في قلبه مثقال ذره من الايمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقولون ما تأمرنا فيامرهم بعباده الاوثان فيعبدونها وهم في ذلك ولهم في ذلك دار ورزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور ثم ينفخ في الصور ايضا اخرج الامام احمد ومسلم والترمذي من حديث النواس من سمعان فبينما هم كذلك اذبعت الله ريحا طيبه فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم وينفخ شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر يعني تسفدون ويتناكحون تسفد الحمر يعني والحمر جمع حمار فعليهم تقوم الساعه وعلى فعليهم تقوم الساعه وفي حديث ابي ذريبه مرفوعا ايضا ان الله يبعث ان الله يبعث ريحا من اليمن الينا من الحرير فلا تدعوا احدا في قلبي مثقال حبه من الايمان او من ايمان الا قبضت الا قبضت وبعض الروايات جاءت انها من قبل الشام وهذه الروايه التي ذكرناها لكم انها من قبل اليمن يعني بعض الناس قد يستشكل ان بعض الروايات جاءت ان هذه الريح الريح تاتي من قبل الشام وهذه الروايه الاخيره التي ذكرناها لكم ان هذه الريح تاتي من قبل اليمن والعلماء اجابوا على هذه المساله فقالوا ان الريح ريحان ريح يمانيه وريح شاميه الريح الشاميه تاخذ من كان في منطقه الشام والريح اليمنيه تاخذ من كان في منطقه اليمن ايضا اخرج الامام احمد بسند قوي عن انس رضي الله عنه مرفوعا عن لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله وقريت لمسلم بلفظ حتى لا يقال في الارض الله الله هذه الاحاديث يا اخواننا بعض الناس استشكل ان يجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق الى يوم القيامه حتى ياتي امر الله حتى ياتي امر الله الان اهل الحق يقولون بان الطائفه المنصوره باقيه الطائفة المنصورة باقية الطائفة المنصورة موجودة هذا أن نجزم به تحقيقا يعني يعني حينما قيل لشيخ الإسلام بن تيمي أنكم غدا منصورون قال قل إن شاء الله قل بإذن الله فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا الآن لو كان موجود مثلا أمامي زيد من الناس أقول هو موجود إن شاء الله ولا هو موجود أصلا يعني هو موجود هو موجود موجود تحقيقا لا تعليقا فنحن حينما نقول بان الطائفه المنصوره باقيه لا نقول ان شاء الله لانها موجوده تحقيقا لا تعليقا وان شاء الله تقال لاي كلمه تقال لماذا تقال للتعليق للامر المعلق نحن نجزم ان هذه الطائفه ستبقى الى ماذا الى ان تاتي الريح اليمنيه فالعلماء الان يتكلمون في مساله يقولون كيف تقوم الساعه على اشراط الخلق والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق الى يوم القيامه حتى ياتي يا امر الله العلماء اجابوا على هذه على هذا الاشكال فقالوا هذا غير مصادم للحديث لان معناه انهم لا يزالون على الحق حتى تاتيهم هذه الريح اللينه قرب القيامه وعند تظاهر اشراطها فاطلق فيها فيه بقاءهم الى قيام الساعه مريدا اشراطها قيام الساعه مريد ماذا اشراط الساعه ودنوها المتنافي القرب كما تقول قد قامت الصلاه هل الصلاه قامت ولا قد اقترب قيامها فبعض الاحاديث حينما تتكلم عن قيام الساعه قد يقصد بها دنو القيام وقد يقصد بها ماذا حقيقه القيام قد يقصد بها حقيقه القيام وقد يقصد بها دنو القيام فحينما نقول قد قامت الصلاه على قد اقترب قيام الصلاه لذلك حتى يعني قد عند العلماء اذا دخلت على الفعل الماضي قد تفيد التقريب وقد تفيد ماذا التحقيق قد تفيد التقريب وقد تفيد التحقيق فهنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلق قيامه مراد بذلك قيامها يعني الطائفه وبقائها حتى تد يعني تدنو اشراط الساعه وتقترب تدنو اشراط الساعه وتقترب هذا وجه الجمع بين هذا الحديث وبين غيره من هذه الاحاديث ايضا في المستدرك لسنن الصيح العاشر رضي الله عنه مرفوعا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى الله اللات والعزى ويبعث الله ريحا طيبه فتتوفى من كان في قلبه مثقال حبه خردل من خير فيبقى من لا خير فيه فيبقى من لا خير فيه فيرجعون على دين ابائهم فيرجعون على دين ابائهم ايضا في المرفوع عن عمر رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا لا تدوى أحدا في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباؤهم في الجاهلية ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر يتناكحون في الطرق فإذا كان ذلك اشتد رضب الله على أهل الأرض فأقام الساعة فأقام الساعة ايضا في مسدره الحاكم من حديث ابي غيره وحديث مرفوع وحتى تؤخذ المراه جهارا نهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك احد وفي لفظ حتى ينكح احدكم امه فيكون امثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق فتصور انسان يزني بامه في نصف الطريق ياتي من يعني في يعني نقول يعني عنده شيء من المروءه يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا فذلك فيهم مثل ابي بكر وعمر فيكم قال القرطبي يعني في تذكرته عن بعض العلماء فاذا اراد الله اقراض الدنيا وتمام لايها وقربت النفخه خرجت نار من قاري عدن تسوق الناس الى المحشر تبيت معهم وتقيل حتى يجتمع الخلق بالمحشر الانس والجن والذواب والوحش والسباع والطير والهوام وخشاش الارض وكل ذي روح ثم ذكر النفخه قال فكلها بعد ذلك قال الامام عليه رحمه الله الامام السفاري قال فكلها صحت بها الاخبار وسطرت اثار الافكار يعني كل هذا الذي ذكرناه من الايات العظام والكبرى كلها صحت بها الاخبار وسطت اثارها لا خياروا فهذه الايات التي ذكرناها لكم كلها صحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ثبت في القران ومعظمها ثبت في كتاب الله جل وعلا والذي لم يثبت بك في كتاب الله جل وعلا ثبت في التواتر هنالك يعني تنبيهان يعني نختم بهما يعني درسنا في هذا اليوم والتنبيه الاول ذكره الامام القرطبي عليه رحمه الله في تذكرته ان الحشر اربعه انواع الحشر كم نوع اربعه حشران في الدنيا وحشران في الاخره فالحشران اللذان في الدنيا الحشر الاول في سوره الذي ورد في سوره الحشر في سوره الحشر وهو حشر اليهود الى الشام حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا الى عين قال الى ارض المحشر الى ارض المحشر وبعد ذلك اجل اخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا الحشر الثاني المذكور في اشراف الساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب كما في حديث انس وعبد الله بن سلام وفي حديث ابن عمر ابن عامر رضي الله عنهما في الحاكم مرفوعا تبعث على اهل المشرق نار فتحشرهم الى المغرب تبيتوا معهم حيث باتوا وتقيموا معهم حيث قالوا ويكون لها ما سقط منهم وتخلف وتسوق سوق الجمل وتسوق مسوخ الجمل فهذا يعني الحشرين الاولين اللذين في الدنيا اما الحشران الاخران فكما قال قرطبي قال فحشر الاموات من قبورهم بعد البعث جميعا قال الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وحشرناهم فلم نغادر منهم احد قال وحشرهم الى الجنه والنار وحشرهم الى الجنه والنار بهذا الحشر الثاني النوع الثاني وهو حشر الاخره الحشر حين يبعث الناس من قبورهم لقوله جل وعلا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا والحشر الثاني هنا يحشر الناس الى الجنه ويحشرون الى النار ويحشرون الى النار فنحن نتكلم في هذا الحشر ليس كل خروج يسمى حشرا انما الحشر الذي ورد بلسان القران لذلك قلنا حشر اهل اليهود سميناه حشرا لان الشرع قد سماه حشرا فهذه الجلوه التي جلاهم اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حشر لكن سميناها حشرا بسبب ان القران هو الذي سماها حشرا وبسبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه حشرا يعني ان شاء الله يعني نختم يعني بما يعني بهذا الكلام ان شاء الله وببله جل وعلا سنتكلم في المره القادمه نتكلم عن الامر المعاد ونسال الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وجزاكم الله خيرا على استماع على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته